as ya lahu alhim wa inna rabbaka lashadid aliqab wa yaqulu alladhina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 فبُؤنَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا وينشئ السَّحَابَ الفقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَعْصَالِ قُلْ مَرْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ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 أفَمَن يعلم أنَّ ما أنزل إليك من ربك الحق كما من هو أعمى إنما يتذكر أولو 17. ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولاد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائم 124. والذين ينقضون عهد الله من بعد إيثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبه بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن آمَنُوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, طوبى لهم وحسن مآب. وَسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهُمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابًا وَلَوْا أَنْتَوْا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 124. كفروا تصيبه بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 125. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم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 يرحم الله ما ان شاء واثبت وعنده ام ملك الكتاب وان ما نري منك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ علينا 124. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 125. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الخفار لمن عقب الدار ويقول الذين وكفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب